Book 2 48 48 48 كارتوبا شوبوليبس دروس هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ هل تمكن فيه السباحه؟ هل تمكن فيه السباحه؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ هل السباحه فيه غير خطره؟ شيزليبا اك مزيس هل يمكن هنا استئجار مظله شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظله شمسيه شيزليبا اك شيزلونغيس هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر ش اك نافكر هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استجار قرب سيامونبت فيسر جبدي أحب أن أركب الموج <تصفيق> أحب أن أركب الموجسيمونونبت ش تي؟ أح أن أاخص أحب أن أغطص سيمونونبت فيسريا بد تقل تخلا مبط أحب أن, أن أتزلج على الماء أحب أن أتزلج على الماء شز ل سرنجيس دا هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجه الموج؟ شيذلبا مقوينتاويس اخجورويلوبيس داخيراوبا هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ شيذلبا قليس تخيلاموريبس داخيراوبا هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ جير دمقبيوار أنا مجرد مبتدئ أنا مجرد مبتدئ ساشو في مستوى وسط أنا في مستوى وسط وكو ويركووي أستطيع التعامل مع ذلك جيدا أستطيع التعامل في ذلك جيدا سداريس ساباجيرو أين التلفريك أين التلفريك تانغاكس هل معك زلجاتسكي هل معك زلاجات السكي تنغاكس ساتخلامورو ჩეხმები هل معك حذاء سكي هل معك